بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحبة الفضلة نعلم أن من, من العبادات مثل الصلاة وصيام والحج كلها أعمال فيها حركات لكن مع كل حركة لا بد أن يكون المغزة والحكمة النهائية أن يستفيد هذا القلب من هذه الحركات الظاهرة ويتغير ف. موضوعنا في هذه وفي هالدقائق الدقائق البسيطة موضوع هد كثير من الناس بل والله طرح أكثر خلق الله عز وجل اليوم على الأسر البيضاء بل والله أدى بأناس إلى المقابر لما اهتزت قلوبهم وطربت أسئدتهم والنفسيات تعبانة وامتلأت الآن العيادات النفسية والحبوب و كل هذا لأجل أن طضية القلب هذا مطمئن كيف يطمئن؟ ما معنى التوكل قل لي تصدق أعرف كيف أتصدق لكن تقول لي كيف توكل. حبيبي الغالي بمثال بسيط وبمثال التضيح المقال لو أني الآن أنا وأنا واقف معي أربعين شخص كل واحد منهم معه رشاش وقد امتلأ بالرصاص ورجل هناك خلف الكاميرا يهددني بسكين هل تظن أني أنا أخاف؟ أو أقطع البرنامج لأني خائف من السكين اللي معه؟ لا والله تقول لي ليش؟ ما ما تأثرت ووو عليك إنك ما ما لست أصلا مهتم بالقضية أقول لك لأني ما هتم به وما عسكين ما تم اقترب أنا عندي أربعين واحد معهم رشاشات بطلقة واحدة ينهون قضيته سبحان الله طيب كيف لو كان نفس المثال هذا والأربعين معي برشاشاتهم والرجل يهدد تشوفني أنا أقول عفوا يا إخوان بقى أقطع البرنامج وبأطالع خال تقول هذا عنده مشكلة إما أنه لا يؤمن بوجود هؤلاء أو أنه يشك في قدراتهم ورشاشاتهم. تلاقا تسأل لي ليش أنت خائف؟ أقول والله أنا ما خفت هذا معي لكن شفت اللي بعد لكن تحدث اللي قبل لكن تحدث إذا قلت لكن إذا عندنا قضية في توكلنا على الله عز وجل نقول نتوقن على الله سبحانه وتعالى بس لما يجي قضية فيها في الرزق واحد يهدد بسكين ولا يهدد بفصل ولا بطرد من دوام تقول تبدأ القلب ينتفض ونفقد النوم وأرق لأن ما في توقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق يقول جل جلاله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم اذا لا تنظر أن أحد سيقطع رزقك من الله او طلع حقوق وفي السماء رزقكم وما تعادون والله لو انتهت الصوره هنا لكفى ان ما نقطع الأسباب البشرية ما عاد ما عاد والله ما أحد يقطع استغفر الله العظيم شوف إيش جاء بعدها. انظر الآية اللي بعدها قال فو السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ والأرض أول حق سبحانه مثلما أنكم تنطقون سبحانه. العرب لما سمع الآية بكى قال أغضبه حتى أقسم. الله إذا قال كلام ما يحتاج يقسم نصدقه بدون ما يقسم فكيف فإذا أقسم جل جلاله إذا القضية يا جماعة اليوم نسمع أناس يقول لك والله فلان بيقطع رزقي والله لو أن هذه العقيدة في قلبك إذا هذا يصلح رب مع رب العالمين تعالى ربي علوا كبيرا إذا أنت عقيدتك في قلبك أن أحد يقدر يقطع رزق الله يجريد أن يعطيك إياه وما قدر الله يعطيك إياه لأن فلان وقف في طريقه فإذا والله عندك مشكلة عظيمة من الشرك عندك مشكلة عظيمة من الشرك قال سبحانه جل جلاله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ما يخفى عن شيء سبحانه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا لو قلته لجبل خر مستكينا لهذا, لهذا الخبر قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم شوف يقصدني أنا وفلان اللي عندنا وظائف وعندنا مشاريع وعندنا أبواب الرزق وعندنا شهادات وعندنا وعندنا يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله طيب إحنا كلنا لاحق عين الشيطان نحسب لنا ونظن أننا متوكلين على الله حق توكله قال لرزقكم يقول والله لو تحقق عندك التوكل لرزقك مثل ما يرزق الطير الطير ما عندها ولا شهادة ولا عندها ولا دوام ولا عندها ولا ريال ولا دينار ولا جنيه ولا عندها ولا شيء لكنها ما قالت تتوكل وقاعدة لا هذا تواكل قال تغدو وهي طالعة الصباح تغدو في الصباح خماصا ما عندها أي شيء جياع طاوية وخاوية البطول وتروح بطانا وهي طالعة متأكدة أن الله سبحانه وتعالى ما يرجعني جاية أنا طبعت خماس بس أرجع بطانب مستحيل يقطع رزقي سبحانه جل جلاله شوفوا اليقين عمل ويقين ما يطلح يقين بدون عمل ولا عمل بدون يقين سبحان الله لأجل هذا حبيب الغالي نسمع اليوم ينقل الإيمان وقل التوكل في القلوب يقول القائل والله فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل سبحان الله هذا يصلح رب إذا كان يمنع رحمة الله يريد أن يوصلها إليك وهو لو جيت عنده بعد الصلاة تلقاه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت تقول أنت مقتنع اللي قاعد تقوله لا والله مقتنع لأجل هذا لما يطلع مسد يقول فلان ما يخرج ربع طرب تنزل طيب أنت تقول ما يمنع لا ما على ما يعطيت. لأن قال الله قال وأمن بأفواهم ومو مختلق ولم تؤمن قلوبهم آمن بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ختام الحديث الغالي يقول رب الع رب العالمين جل جلاله ما يفتح الله للناس من رحمة خذها قاعدة وحن حتى في قلبك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لا فلان ولا مدير ولا أي أحد وما يمسك فلا موصلة له من بعد فاطلبها من عند الله إذا سألت فاسأل الله جربها أن لا تحتاج إلا لله جل جلاله وتوكلك على الله توكل سكون القلب ولو تحركت الجوارح أسعى وروح لكن قلبي يبستكين جربها